انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَّعِيمٌ خَالِدِينَ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 A 부rahatian singing morally Bukit Allah behavi solved In the tarde In the early morning In the evening And the underworld little The dead And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 Inna wadah Allah haq, fala taghurnakumul hajaat udunya, wala yaghurnakum billahi al-gorur. Inna Allah indahu alimu al-saa'ati, wayunazilu al-gayf, wayahlamu maafi al